لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل يا ع ل و م ا ل ذ ي ن أ ص ا س و ا ع ل ي ه ولقد أ ُ و ح ِ ي َ لفضيله ا ل س ك ت و محمد راتب ط ل ن ا ب ل س ي م و س و ب ه م ل <سؤال> ن س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل و م ا يشركون ونفق ا ل ص و ر ف ص ي ه Obrigado. بينهم بالحق ووفيت ه و كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم س ع د ا و س ي ق ا ل ذ ي ء ا إ ل ى ا ل ج س ن ى سلام عليكم طبتم فادخلوها ل ف ض ي ل ر ا ل ع ا ت و ر محمد راتب ا ل ا ب ل س ي وقضي اسماء ب ا ل ل ا ل ح م د لله